سبكت كتاب الله تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير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 في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إِنَّ شَأْنَ خَسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسَفَمْ مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَلَقَدْ أَتَى نَبَائِذُ دَاوُودَ مِنَ الْفَضْلِ يا جبالا اوبي معه والطير والا لنا له الحديد ان اعمل سابرات وقدر في السرد واعمل صالحا اني بما تعملون بعصير ولس لي ما نري حدوها شهر ورواحها شهر وأسالله عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزق منهم عن أمرنا من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وَقَنِيلٌ مِنْ عِبَادِي يَشْقُونَ